عند 셋ين اللهم عند أي نفس القرأ ؟ rerقى نارسل عندما أحد أثناء الأسفل الحصول اخبره وترات ثمزها الحمار أنت زالها بأ thereby أن تريد خям ك شابها إنهاicitabsحة الأسفل ولكن في الطريق نحن في الطريق الأراضي ونحن في الطريق الأراضي لم يكن هناك مكان لأفضل لأفضل تشيان أفضل تشيان قلتني أنت تشياني مكاني أنا على الألقاء فقط لأفضل تشيان قلتني سمع هناك مدرگات این را خود مهان این را خود مهان این را خود مهان کس کرد به ماکر از این را دیشاره چه شکرد این را خود مهان به ماکر شخاتم این یه را تی و این چفش و هر را کارکتوب شلید به بیش از این نتالیکا با حد قلتني يا راقل عم شليح عظا معلو أحضرت يا صبر المدينة إماني نفلتين فأي شلسك أما أحد عرنشي بالدارخ كنت أمسينا في المدوار هم أروا أين مكان كل أيهودين ملايه مدبعاً حيات ثمنية قامت جننهم عادية أربعة قموا قموا أتعرض الثمنية قاموا ألي قمت لي؟ شي ما إذا شابت حالتي أشدت على حمار رضي فوقها بكاته شديت علي ، أمرتي إلى إشتري دومي شبهة فأ... مريحة أمر رايش لي يلده وليلي وخام أنا أختي لشده على الشأن وهذا خصار زعتها بحيش أخاف النظر لا سمتيدة وأكدنا بمستفدين عرابين نكحوا الكاسب وشيروا الحمد واحد <تصفيق> <تصفيق> كل الكسف شغل نحن إلى الدارة وعلى المخادر هذا الجنش اللي وحياة سعر مأمرها سعروا يشتكوا عند حاكم شافت حيار كل اليهود عكب عكبت كل اليهودين رسولة شحيدة كتب شارك وقع الدولي اليهودي الذي و... يسرع عليها الكافة شلح لي هو أنا ليه لأسفل الموشيل شلح لوت أمرت الشلحة اليهودي هذي جنبوا له أنت تكسر؟ أمرت ليه لأني إلا لكننا نفسنا كان يهودين الترساء كاسم شلخهم القدل أمرتي ماذا؟ كلمة ايه؟ عايز بعضا أغفل له من هذه التاراة شابه؟ وشيّرات من دخلتها أغفل له إنه رجيح يركب على الحصان يكناولي حصان جفار رشاد بك مع السابرة بأعقبها كان أمرتي ماذا؟ أمر ماذا؟ أوليك شلاله ماذا؟ عايز بامها أمرتي أغفل له على الشلحان לא אקח שגל לחץ, למציא מאבא. האבא אמר לי, כתבו לו את כל הכסף, מה שרוצץ. אמרתי, אבל על השלחון, אני לא אקח. מפנה, אבל הוא, אצלנו, ויצלנו מטיבן דף. לב שלם. אבל הוא, ואבלי אצלנו מטיבן דף. אני פוטסתי. מלב שלם, אמרתי, יש השם. עלי מרזוקו. وليس كأسي وسمح بي أخشاب نحن مصفر هذه الدبرة أخشاب أخشاب أخشاب أخشاب الج ال الخةز الخة ؟ פתחתי בשם